وقال أنزل هنا سود الله وجهك كما سودت وجهي وقلت يا أبي أرجوك اقتلني وامسح سبي من وجودك فأخذ مفتاح العجل الضخم ورفعه ليضربني به وهو لمصرخ لم يصرخ بوجهه يوما ولم يرفع يده علي فلم يستطع وقع على الأرض ينتحب ويقول يا رب ارحمني وخذ روحي قبل روحها فخرجنا من المقبرة وهو لا يستطيع القيادة وارتطمنا بجذار وأصبح بعدها مقعدا ويبكي كلما رآني بحرقة وانا لا ازلت انتظر رحمه الله تعالى لي بالموت فدنياي لا تساوي شيئا بلا اخلاق ولا شرف حتى على عظمي رسم حياتي بابها صار مرجوم وش فايدني طرات العدو فيك يا لما يمكن طني شلتن طيف لمظله الحاجني ويطلق فطامه والعري الحاجني ويطلق فطامه العبد بالذله ما بمعصوم يا ربي ترحم من شكى لك كلامه يا رب ترحم من شكت لي كلاما العبد بزال لا تماه بمعصام يا رب ترحم من شكت لي كلاما يا ربي ترحم من شكت لي كلاما لا جيت لا تجعل شخصي محروم تبت وتقبل توبتي والندم تبت وتقبل توبتي والندم لا لا تجعل شخصي محروم